أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَاءَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهُوا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 وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت السَّاعَةُ وانشق القمر وإن يروا 119. يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر 112. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نذر